من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين لكيما تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكمت الرب يفرق مشوره الامم ويرزل افكار الشعوب الليل يام اللهم تراف علينا وارحمنا وجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا يوحنا البشير بركاته علينا أمين وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعان وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا فقال لهم واحد منهم وهو قياف كان رئيسا للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه، فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية بل مضى من هناك إلى الكوره القريبة من البرية إلى مدينة يقال لها أفرايم ومكث هناك مع تلاميذه وكان فصح اليهود قريبا فصعد كثيرون من الكور الى اورشليم قبل الفصح ليطهروا انفسهم فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل ماذا تظنون هل هو لا يأتي إلى العيد وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد اصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوا والمجد لله دائما